بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أسواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 أَلَمْ نُنَبِّأْكَ بِقَالَةِ مَنْ أَنبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ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 اننقوم انفسكم واهلكم نارا قولوا ان انفسكم واهلكم نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكه ان كنتم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 تَنصُحَا أَسَأَ رَبُّكُم أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها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 في الجَنَّة وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمْرِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ أَمْرَ يَمَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ربها وكتبه وكانت من القارتين